نظم طرق طيبة النشر حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصح والولا وبعده فخذ طرق لعشرهم كما جاء في التقريب درا مفصلا فقالوا نجا عنه أبلي نشيطهم فعنهم نبوياهم وقزازهم ولا وثانيهم الحلوان خذ عنه جعفر ونجلو أبي مهران وافهم لتفضنا ولزراق عن ورش فنحاسهم له كذا كبأن سيف كان عدلا مبجلا وعن نصب نجل جعفارهم أتى ومطوعي فاحفظ وكنه تأملا وعن أحمد البزي أبلي ربيعة له بنو بنان ثم نقاشهم تلا ونجلو حباب عنه نجل لصالح كذلك عبد الواحد الحبر وعن أنبل فابن المجاهيد قد روى وصاليحهم والسامري من هنا ولا وقل لبن شنبوذ اتى من طريقه ابو الفارج القاضي مع الشاطوي ابو الزعراف عنه المعدل وثان له فابن المجاهد قد خلا وثان لدور فابن فرح وعنه خذلم طوعي مع زيد الحبر تكملا وسوسيهم قد جاءه ابن جريرهم له ابن حسين وابن حبش تسبلا وقل ابن جمهور الشذاء أحمد مع الشانبوذي المفضل في العلا هشام له الحلوان قد جاء راويا وعنه بأن عبدان وجمالهم تلا وثانيه مداجون عنه وقد أتى طريقا لزيد والشذائي على الولاء ولخفاش عن نجل لذكوان خصه بنطاشهم ثم ابن لخرام يعتلى لصور أترملي ومطوعيهم وعن شعبة يحيى بن آدم يجتلى فعنه بن حمدون ثم شعيبهم ويحيى العلين عنه رزاز نقلا لعمر روى زرعان والفيل يا فتى وعن خالف طرق لإدريس ذي العولى فعنه بن عثمان يليه بن صالح فمطوع ثم ابن مقسيمهم على لخلاد الوزان ثم ابن هيف من فطلحيهم ثم ابن شاذان كملا وعليثهم نجل ليحيا وعنه قنطري وبطي أذاعا عن الملا وثالث عن الليث بن عاصم نعل له ثعلب وابن الفرح فاتقبلا ودور روى عنه النصيبي جعفر له ابن الجلندا وابن ديزونة كلا وثاني عن الدور الضرير وعنه قدر وابنه أبي هاشم وأحمد يا فلان وعيسى له الفضل بن شاذان ناقل له بن شبيب وابن هارون كذا هيبة الله بن جعفارهم أتى له الفاضل الحمام والحمب كلا سليمان عنه الهاشمي وقد روى له بن رزين ثم نزراق والصلاة عن الحافظ الدوري يروي بن نهشل كذا والد النفاحك عنه سائلا رويس له التمار عنه بأن مقس أبو الطيب النخاص والجوهري كلا وروح روا عنه بن وهب وعنه قد روا حمزة البصر معدي لهم ولا وقل للزبير نجل حبشان جاء مع غلام بن شبوذ بنقل تنقلا لإسحاق يروي نجل وأبو الحسن ألا وهو المرصات كل كذلك عن إسحاق نجل أبي عمر له الساوس جردي وبكر رواكلا لإدريس الشط ومطوعيهم كذاك القطيع كم ما لا